أ ص ل هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث ابن جريج عن ابن أ ب ي م ل ي ك ة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس لدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه الجمحي عن ابن أبي مليكة بدعواهم وخرجاه رواية يعطى أيضا أبي نافع عمر عن ناس دماء ابن ابن من عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أ ن اليمين على المدعى عليه واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساقه ابن الصلاح قبله في الأحاديث الكليات وقال رواه البيهقي بإسناد حسن. وخرجه الإسماعيلي في صحيحه من رواية الوليد ابن حدثنا ابن قبله ابن أبي حسن من عن مسلم مليكة صحيحه وخرجه في في جريج عن ابن عباس إن, ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم ل د ع ى رجال دماء رجال واموالهم ولكن ا ل ب ي ن ة على الطالب واليمين على المطلوب وروا رسول وسلم اخبرنا جريج الشافعي ابن خالد عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس مسلم مليكة الله صلى الله عليه وسلم قال عن عن عن ان ا ل ب ي ن ة على المدعي قال الشافعي و أ ح س ب ه ولا أ ث ب ت ه أ ن ه قال واليمين على المدعى عليه وروى محمد بن عمر ا بن ل ب ا ب ة الفقيه ا ل أ ن د ل س ي عن عثمان بن أ ي و ب ا ل أ ن د ل س ي ووصفه بالفضل عن غازي بن قيس عن ابن أ ب ي مليكه عن ابن عباس عن النبي صلى الله صلى عليه وسلم فذكر هذا الحديث وقال لكن البين على من ادعى واليمين على من أ ن ك ر وغاز بن قيس ا ل أ ن د ل س ي كبير صالح سمع من مالك وابن جريج وطبقتهما وسقط من هذا الاسناد ابن جريج والله أ ع ل م وقد استدل ا ل إ م ا م أ ح م د و أ ب و عبيد ب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي على وفي ا وهذا ا ل على يدل على ل ل ي ي م من ن أنكر أن ظ عندهما ص ح ح محتج به وفي الصحيحين م ع ن ى أحاديث ا كثيرة ففي ل عن ا ل أ ش ع ث بن قيس قال كان بيني وبين رجل خ ص و م ة في بئر فاختصمنا إلى رسول الى ل ل ه ص الله فقال عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه أو قلتوا إذن ي ح ل فانزل و ل يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه فقال الله الله رسول صلى وسلم م حلف على يمين يستحق على مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه فيها فاجر ف يمين غضبان ن بها هو وهو أ الله تصديق ذلك ثم ا ق ت ر أ هذه الايه آ ي ة إن ل ذ ن يشترون ب ع د الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية وفي ر و ا ي ة لمسلم بعد قوله إ ذ ن يحلف قال ليس لك إ ل ا ذلك وخرجه أ ي ض ا مسلم بمعناه من وسلم الترمذي من حديث العرزمي عن عمر وسلم المدعي بن شعيب عن النبي عن بن عن عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته البينة حديث حجر حديث جده عليه شعيب أبيه عليه في وائل وخرج الله الله قال صلى صلى على خطبته واليمين على المدعى عليه وقال في إ س ن ا د ه مقال والعرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه وخرج رواية وفيه وسلم واليمين خالد الدار جري عمر أنكر الزنجي جده ابن النبي الله قال البينة على المدعي مسلم صلى عليه على على شعيد قطني من بن عن عن بن عن عن عن من أبيه ضعف إلا في القسامة ورواه الحفاظ ورواه في عن, عن النبي ب ن عن جريج عمر ر م س ا أيضا وخرجه م رواية مجاهد ا عن ن عن ن عمر ا ل ب صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته يوم خطبته المدعى ف ت ح ا ل عليه أ و ل ى باليمين إ ل ا أ ن تقوم بينه وخرجه الطبراني و عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفي إ س ن ا د ه كلام وخرج الدار ق ط ن ي هذا المعنى من وجوه متعدده ة ضعيفة وروا ل ل قال ا ثابت عن بن زيد ق ضعيفه ى رسول الله صلى الله ل ه طلبه وسلم أيما رجل طلب عند رجل أيما عند إ ن المطلوب و أولى باليمين. خرجه أبو باليمين والبيهقي إلا عبيد وإسناده ثقات إلا أن خرجه حميد بن هلال ما أظنه ثابت أظنه بن لقي زيد وخرج ه النسائي د ا ر ق ط ي فيه بغير وزاد وخرج شهداء ن من حديث ابن عباس قال جاء خصمان إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فادعى أ ح د ه م ا على ا ل آ خ ر حقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي أ ق م بينتك فقال يا رسول الله ما لي بينه فقال ل ل آ خ ر احلف بالله الذي لا إله إلا ه وقد ما له عليك أو عندك شيء أو و روي عن عمر أ ن ه كتب إ ل ى أ ب ي موسى إ ن ا ل ب ي ن ة على المدعي واليمين على من أ ن ك ر وقضى بذلك زيد بن ثابت على عمر ل أ ب ي بن كعب ولم ينكراه وقال داود قتادة فصل الخطاب فصل الذي أتيه داود عليه السلام هو ان البينه على المدعي واليمين على من ع ى ا ن ل ه اليمين على المدعى عليه أ ي ي ب ر أ بها ل أ ن ه ا و ا ج ب ة عليه يؤخذ بها على كل حال انتهى وقد اختلف الفقهاء من أصحابنا والشافعية في تفسير المدعي والمدعى عليه فمنهم من قال المدعي هو الذي يخلى وسكوته من الخصمين والمدعى من فمنهم من من تفسير وسكوته عليه هو عليه وقد يخلى في من لا يخلى وسكوته منهما ومنهم من قال المدعي من يطلب أ م ر ا خفيا على خلاف ا ل أ ص ل أ و الظاهر والمدعى عليها بخلافه وبنوا على ذلك م س أ ل ة وهي إ ذ ا أ س ل م الزوجان الكافران قبل الدخول ثم اختلفا فقال الزوج أ س ل م ن ا معا فنكاحنا باق وقالت ا ل ز و ج ة بل سبق أ ح د ن ا إ ل ى ا ل إ س ل ا م ف ن ك ا ح منفسخ ف إ ن قلنا المدعي من يخلى وسكوته ف ا ل م ر أ ة هي المدعي فيكون القول قول الزوج لأنه مدعى عليه إذ لا يخلى وإن قلنا وإن وسكوته مدعى إذ المدعي من يدعي أ م ر ا خفيا فالمدعي هنا هو الزوج إ ذ التقارن في ا ل إ س ل ا م خلاف الظاهر فالقول قول المراه أ لأن ة ل ظ ا ر معها وأما الأمين كالمودعي مدعي ادعى التلف كالمودع إذا ادعى الوديعة فقد قيل إنه إذا التلف إذا تلف قيل فقد لان أ ن ل ل يخالف أ ص ما ادعاه و إ م المودع يحتج بينه إلى لأن ل ا م ائتمنه والائتمان يقتضي قبول قوله وقيل إ ن المدعي الذي يحتاج إ ل ى ب ي ن ة هو المدعي ليعطى بدعواه مال قوم أ و دماءهم كما ذكر ذلك في الحديث فأما الأمين الحديث فلا في يدعي ليعطى شيئاً وقيل شيئا بل هو مدعى عليه ل أ ن ه إ ذ ا سكت لم يترك بل لا بد له من رد الجواب والمودع مدع ل أ ن ه إ ذ ا سكت ترك ولو ادعى الأمين رد الأمانة إلى من فالأكثرون على أن قوله مقبول أيضاً كدعوة الأمين الأمانة إلى على تلف ادعى ائتمنه أيضا رد أن من وقال ا ل أ و ز ا ع ي لا يقبل قوله ل أ ن ه مدع وقال مالك و أ ح م د في روايه ة إن ثبت ب ق ض للأمانة ببينة لم يقبل ببينة ق ووجه ل الرد ه في د ب ن البينة و و بعض أ ص ح ا ب ن ا ذلك ب أ ن ا ل إ ش ه ا د على دفع الحقوق ا ل ث ا ب ت ة ب ا ل ب ي ن ة واجب فيكون تركه تفريطا فيجب به الضمان وكذلك قال ط ا ئ ف ة منهم في دفع مال اليتيم إ ل ي ه لا بد له من ب ي ن ة ل أ ن الله تعالى أ م ر ب ا ل إ ش ه ا د عليه فيكون واجبا وقد قولين واليمين وهو قول الفقهاء أحدهما المدعي أبدا المدع أبدا اختلف هذا الباب البينة على على على عليه في حنيفة أبي أن ووافقه ط ا ئ ف ة من الفقهاء والمحدثين كالبخاري وطردوا ذلك في كل دعوى حتى في ا ل ق س ا م ة وقالوا لا يحلف إ ل ا المدعى عليه و ر أ و ا أ ن لا يقضى بشاهد ويمين ل أ ن اليمين لا تكون على المدعي المدعى عليه واستدلوا في م س أ ل ة ا ل ق س ا م ة بما روى سعيد بن عبيد حدثنا بشير بن يسار ا ل أ ن ص ا ر ي عن سهل بن أ ب ي ح ث م ة أ ن ه أ خ ب ر ه أ ن نفرا منهم انطلقوا إ ل ى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أ ح د ه م قتيلا فذكر الحديث وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ت أ ت و ن ي ب ا ل ب ي ن ة على من قتله قالوا ما لنا ب ي ن ة قال فيحلفون قالوا لا نرضى ب أ ي م ا ن اليهود فكره النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يطل دمه فوداه م ئ ة من إ ب ل ا ل ص د ق ة خرجه البخاري وخرجه مسلم مختصرا ولم يتمه ولكن هذه ا ل ر و ا ي ة تعارض ر و ا ي ة يحيى ا بن سعيد ا ل أ ن ص ا ر ي عن بشير بن يسار عن سهل بن أ ب ي ح ث م ة فذكر ق ص ة القتيل وقال فيه فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم م ق ت ل عبد الله بن سهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفعوا وقد ه ه هي الرواية المشهورة الثابتة المخرجة بلفظها بكمالها ذ الرواية في الصحيحين الثابتة المخرجة و ذكر ا ل أ ئ م ة الحفاظ أ ن ر و ا ي ة يحيى ا بن سعيد أ ص ح من ر و ا ي ة سعيد ا بن عبيد الطائي ف إ ن ه أ ج ل و أ ع ل م و أ ح ف ظ وهو من أ ه ل ا ل م د ي ن ة وهو أ ع ل م بحديثهم من الكوفيين وقد ذكر ا ل إ م ا م أ ح م د م خ ا ل ف ة سعيد بن عبيد ليحيى بن سعيد في هذا الحديث فنفض يده وقال ذاك ليس بشيء رواه على ما يقول الكوفيون وقال أ ذ ه ب إ ل ى حديث المدنيين يحيى بن سعيد وقال النسائي لا نعلم أ ح د ا تابع سعيد بن عبيد على روايته عن بشير بن يسار وقال مسلم في كتاب التمييز لم يحفظه سعيد بن عبيد على وجهه ل أ ن جميع ا ل أ خ ب ا ر فيها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إ ي ا ه م ق س ا م ة خمسين يمينا وترك ل النبي صلى الله عليه وسلم سألهم البينة ي في شيء س من أخبارهم أن و سعيد ا ل ق س ا م ة وتواطؤ ا ل أ خ ب ا ر بخلافه يقضي عليه بالغلط وسعيد ق د خالفه يحيى ابن يحيى وقال ا بن عبيد د البر ف رواية ي س ع اختصر ب عبيد بشير ابن أثبتوا به ن عن المدينة عنه أثبتوا وهم به أقعدوا ونقلهم أصح عند العراق أقعد العلم قلت وسعيد رواية يسار ورواية هذه أهل أهل وهم ابن أصح أهل قلت ق ص ة القسامه وهي م ح ف و ظ ة في الحديث وقد خرج النسائي من حديث عمر بن شعيب عن م ر ب ش ع ي ب عن أ ب ي ه عن جده أ ن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ولي القتيل شاهدين على من قتله فقال ومن أ ي ن أ ص ي ب شاهدين قال فتحلف خمسين ق س ا م ة قال كيف أ ح ل ف على ما لم أعلم قال فتحلف تستحلف منهم خمسين ق س ا م ة فهذا الحديث يجمع به بين روايتي سعيد بن عبيد ويحيى بن سعيد ويكون كل منهما ترك بعض القصة فترك سعيد ذكر قسامة المدعين وترك يحيى ذكر البينة قبل طلب سعيد المدعين أعلم مع القصة قسامة القسامة والله أعلم وأما مسألة الشاهد مع اليمين مسألة فترك وترك ذكر ذكر يحيى فاستدل من أ ن ك ر الحكم بالشاهد واليمين بحديث شاهداك أ و يمينه وقوله صلى الله عليه وسلم ليس لك إ ل الا ذ ك تكلم وقد ل إسماعيل المالكي ق ا ض ي في ه ذ ه ا ل ل وقال تفرد بها منصور عن أبي وائل وخالفه الرواة وقالوا إنه سأله ف تفرد ظ ة منصور بها سائر أبي إنه عن أ ل ك ب ي ن ة أ م لا و ا ل ب ي ن ة لا تقف على الشاهدين فقط بل تعم سائر ما يبين الحق وقال غيره يحتمل أ ن يريد بشاهديه كل نوعين يشهدان للمدعي ب ص ح ة د ع و ا يتبين بهما ل ح ق فيدخل في ذلك شهاده ة الرجلين و ش الرجلين د ة ا مع م ا ل ر أ ت و ش ه ا د ة الواحد مع اليمين وقد أ ق ا م الله س ب ح ايمان ن ه أ المدعي مقام الشهود في اللعان وقوله في تمام الحديث ليس لك إلا ذلك لم يرد به النفي العام بل النفي الخاص وهو الذي أراده المدعي وهو أن يكون القول قوله ذلك يرد يكون بغير بينة عليه ذلك أراده فمنعه من به وأبى وهو وهو أن وكذلك قوله في الحديث ا ل آ خ ر ولكن اليمين على المدعى عليه إ ن م ا أريد بها اليمين المجردة اليمين الشهادة بها عن و أ و ل الحديث يدل على ذلك وهو قوله لو يعطى الناس بدعواهم وأموالهم الناس لدعى رجال دماء رجال وأموالهم فدل على يعطى دماء أن قوله اليمين على المدعى عليه إ ن م ا هي اليمين ا ل ق ا ط ع ة ل ل م ن ا ز ع ة مع عدم البينه و أ م ا اليمين ا ل م ث ب ت ة للحق مع وجود ا ل ش ه ا د ة فهذا نوع آ خ ر وقد وأما فالمشهور موافقة وأنها واستدل رد المدعي أحمد ترد أحمد بحديثه ثبت بسنة أبي اليمين عن حنيفة أخرى على لا ترد اليمين على المدعى على عليه وقال في ر و ا ي ة أ ب ي طالب عنه ما هو ببعيد أ ن يقال له تحلف وتستحق واختار ذلك ط ا ئ ف ة من م ت أ خ ر ي ا ل أ ص ح ا ب وهو قول مالك والشافعي و أ ب ي عبيد وروي عن ط ا ئ ف ة من الصحابه ة وقد ورد ف ي حديث الدار إسناده قطني وفي مرفوع خرجه وفي إسناده نظر قال أ ب و عبيد ليس هذا إ ز ا ل ة لليمين عن موضعها ف إ ن ا ل إ ز ا ل ة أ ن لا يقضي باليمين على المطلوب ف أ م ا إ ذ ا قضي بها عليه فرضي بيمين صاحبه كان هو الحاكم على نفسه بذلك وبرئ وبطلت لأنه لو شاء لحلف وبطلت عنه الدعوة والقول الثاني في المسألة أنه عنه شاء يرجح في ج ا ن ب أ ق و ى المتداعين وتجعل اليمين في جانبه هذا مذهب مالك وكذا ذكر القاضي أ ب و يعلى في خلافه أنه مذهب أحمد مذهب ه ذ وعلى انه تتوجه المسائل التي تقدم ذكرها المسائل م الحكم بالقسامة والشاهد واليمين فإن جانب المدعي في القسامة لما قوي باللوث جعلت اليمين ب قوي في في فإن ن ج وحكم له بها وكذلك المدعي إ ذ ا أ ق ا م شاهدا ف إ ن ه قوي جانبه فحلف معه وقضي له ل أ ن المراد على المدعي المعهود وهو من لا ح ج ة له سوى ا ل د ع و ة كما في قوله لو يعطى الناس بدعواهم ل د ع ى رجال دماء قوم و أ م و ا ل ه م ف أ م ا المدعي الذي معه ح ج ة تقوي دعوة فليس داخلا في هذا الحديث وطريق ثالث وهو أن البينة فليس في ثالث هذا أن كل ما بين ص ح ة دعوى المدعي وشهد بصدقه فاللوث مع ا ل ق س ا م ة ب ي ن ة والشاهد مع اليمين بينه ة صحة هذه اللفظة قوله البيّنة وطريق وهو قوله وقالوا إنما الثابت هو قوله و و الطعن رابع في أعني المدّعي اليمين على المدّعي عليه ق إنما الثابت بعضهم على على سلكه ل هذه لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم و أ م و ا ل ه م يدل على أ ن مدعي الدم والمال لا بد له من ب ي ن ة تدل على ما ادعاه ويدخل في عموم ذلك أ ن من ادعى على رجل بذلك و ل الجمهور يكون بمجرده و وهذا قول ث ا ا ل خلافا للمالكيه ة و أ ن م ج ع ل ويدخل ه لوثا ق ويستحقون س م معه الأولياء ا ل م و ي د في عمومه أ ي ض ا من قذف زوجته ولعنها ا ف إ ن ه لا يباح دمها بمجرد الجوز الأكثرين لعانها قول خلافا للشافعي واختار قوله واختار وهو لظاهر ق و ل وجل ه عز و ي د ر أ عنها العذاب أ ن تشهد أ ر ب ع شهادات بالله و ا ل أ و ل و ن منهم من حمل العذاب على الحبس وقالوا إ ن لم تلاعن حبست حتى تقر أ و تلاعن وفيه نظر ولو ادعت امرأة على رجل أنه استكرهها على الزنا ادعت امرأة استكرهها أنه فالجمهور أ ن ه لا يثبت بدعواها عليه شيء وقال أ ش ه ب من ا ل م ا ل ك ي ة لها الصداق بيمينها وقال غيره منهم لها الصداق بغير يمين هذا كله إذا كانت ذات قدر ذلك على متهم تليق به أهل حدها إذا ذات ذلك بذلك للقذف كانت وادعت الدعوة وإن كان المرمي بذلك من أهل الصلاح على تليق وإن من قدر ففي حدها للقذف عن مالك روايتان وقد كان شريح واياس بن م ع ا و ي ة يحكمان في ا ل أ م و ا ل المتنازع فيها بمجرد القرائن الدالة على صدق أحد المتداعين وقضى شريح في أولاد هرة تداعاها امرأتان كل منهما تقول هي ولد هرتي قال شريح ألقيها على كل تقول ولد صدق أحد هرة مع وقضى شريح شريح في هي هرتي فإن هذه قال ر ودرت ت و ب ر ت فهي ه ابن ا ق ت ي ب ة قوله اصبطرت يريد امتدت ل ل إ ر ض ا ع و ا ز ب أ ر ت اقشعرت وتنفشت وكان يقضي بنحو ذلك أبو بكر الشامي من الشافعية ورجح قوله الشامي الشافعية من ابن عقيل من أصحابنا من عقيل ونقل ق د روي ع الشافعي وأحمد استحسان وأحمد و ابن ل الأموال والأخذ ق سرقة ا ف في ة ذ ل ك و ق ل ابن منصور عن أ ح م د إ ذ ا قال صاحب الزرع أ ف س د ت غنمك زرعي بالليل ينظر في ا ل أ ث ر ف إ ن لم يكن أ ث ر غ ن م ه في الزرع لا بد لصاحب الزرع من أن يجيء ب ان ل ب ي ة قال إ س ح ا ق بن ر ا ه و ي كما ق ا ل أحمد ل أ ن ه مدع وهذا يدل على اتفاقهما على الاكتفاء ب ر ؤ ي ة أ ث ر الغنم و أ ن ا ل ب ي ن ة إ ن م ا تطلب عند عدم ا ل أ ث ر وقوله واليمين على المدعى عليه يدل على أ ن كل من ادعى عليه دعوة عليه فأنكر فإن عليه اليمين وهذا قول أ ك ث ر الفقهاء وقال مالك إ ن م ا تجب اليمين على المنكر إ ذ ا كان بين المتداعين نوع م خ ا ل ط ة خوفا من أ ن يتبذل السفهاء الرؤساء بطلب أ ي م ا ن ه م وعنده لو ادعى على رجل أ ن ه غصبه أ و سرق منه ولم يكن المدعى عليه متهما بذلك لم يستحلف ل م ا د عليه ى ع وحكي أيضا عن القاسم بن محمد وحميد بن عبد الرحمن وحكاه م الرحمن ي د عبد بن ح و بعضهم عن فقهاء ا ل م د ي ن ة ا ل س ب ع ة ف إ ن كان من أ ه ل الفضل وممن لا يشار إليه بذلك أدب اليه م د ع عند مالك ويستدل ب ق اليمين على المدعى المدعي على عليه على أن المدعي لا يمين عليه يمين عليه وروي إ ن البينة م ا ا عليه قول ل وهو أ ك ث ي ن ر و عن علي أ ن ه أ ح ل ف المدعي مع بينته أ ن شهوده شهدوا بحق وفعله أ ي ض ا شريح وعبد الله بن عتبه بن مسعود وابن أبي ليلى وسوار العنبري وعبيد الله بن الحسن ومحمد العنبري الله الحسن الله الأنصاري أبي بن بن عبد ليلى وروي عن النخعي أ ي ض ا وقال إ س ح ا ق إ ذ ا استراب الحاكم وجب ذلك و س أ ل مهنا ا ل إ م ا م أ ح م د عن هذه ا ل م س أ ل ة فقال أ ح م د قد فعله علي فقال له أ ي س ت ق ي م هذا فقال قد فعله علي ف أ ث ب ت القاضي هذا ر و ا ي ة عن أ ح م د لكنه حملها على الدعوة على الغائب والصبي على وهذا لا يصح ل أ ن عليا ً إ ن م ا حلف المدعي مع بينته على الحاضر معه وهؤلاء يقولون هذه اليمين ل ت ق و ي ة الدعوى إ ذ ا ضعفت باسترابة بعض استرابهم العنبري البصرة الشهود كاليمين مع الشاهد الواحد وكان بعض المتقدمين يحلف الشهود إذا استرابهم أيضاً ومنهم سوار العنبري قاضي يحلف ومنهم مع وجوز ذلك القاضي أ ب و يعلى من أ ص ح ا ب ن ا لوالي المظالم دون ا ل ق ض ا ء وقد قال ابن عباس في ا ل م ر أ ة ا ل ش ا ه د ة على الرضاع أنها تستحلف وأخذ به الإمام أحمد وقد دل القرآن على استحلاف الشهود عند به الشهود بشهادتهم في الوصية في السفر في قوله الإمام استحلاف الارتياب الوصية السفر تعالى تستحلف دل على في في في وقد يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ش ه ا د ة بينكم إ ذ ا حضر أ ح د ك م الموت حين ا ل و ص ي ة إ ث ن ا ن ذوى عدل منكم أ و آ خ ر ا ن من غيركم إ ل ى قوله فيقسمان بالله إ ن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى وعند ل الله وهذه الآية لم ل ا شهادة ا نكتم ينسخ وهذه م ل بها ع جمهور السلف وقد عمل بها أ ب و موسى وابن مسعود و أ ف ت ى بها علي وابن عباس وهو مذهب شريح والنخعي وابن أ ب ي ليلى وسفيان و ا ل أ و ز ا ع ي و أ ح م د و أ ب ي عبيده و غ ي ر م قالوا تقبل ش ه ا د ة الكفار في و ص ي ة المسلمين في السفر ويستحلفان مع شهادتهما وهل يمينهما من باب تكمير ا ل ش ه ا د ة فلا يحكم بشهادتهما بدون باب الريبة وأصحابنا أبي عند وهذا جعلوها وهو روي موسى وغيره يمين من عن أم محتمل ما الاستظهار شرطا ظاهر وقد ذهب ط ا ئ ف ة من السلف إ ل ى أ ن اليمين مع الشاهد الواحد هو من باب الاستظهار ف إ ن ر أ ى الحاكم الاكتفاء بالشاهد الواحد لبروز عدالته وظهور صدقه اكتفى بشهادته بدون يمين الطالب وقوله ف إ ن عثر على أ ن ه م ا استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم ا ل أ و ل ي ا ن فيقسمان بالله لشهادتنا أ ح ق من شهادتهما يدل على أ ن ه إ ذ ا ظهر خلل في ش ه ا د ة الكفر حلف أ و ل ي ا ء الميت على خيانتهما وكذبهما واستحقوا ما حلفوا عليه وهذا قول مجاهد وغيره من السلف ووجه ذلك أ ن اليمين في جانب أ ق و ى المتداعين وقد قويت ه هنا ا دعوى ا ل و ر ث ة بظهور كذب الشهود الكفار فترد ويحلفون يحلف في ويستحقون ويستحقون المدعين الدعوه الدية والدم أيضا عند اليمين اللوث ما كما الأولياء القسامة اللوث على بذلك أيضا مع مع مالك وأحمد وغيرهما وقضى أ ح م وغيرهما د و ابن مسعود في رجل مسلم حضره الموت ف أ و ص ى إ ل ى رجلين مسلمين معه وسلمهما ما معه من المال و أ ش ه د على وصيته كفارا ثم قدما ل و ص ي ا ن فدفعا بعض المال إ ل ى ا ل و ر ث ة وكتما بعضه ثم ق د م الكفار فشهدوا عليهم بما كتموه من المال فدعا الوصيين المسلمين فاستحلفهما ما دفع إ ل ي ه م ا أ ك ث ر مما دفعاه ثم دعا الكفار فشهدوا وحلفوا على شهادتهم ثم أ م ر أ و ل ي ا ء الميت أن ي ح ل ف و ان أ ما ا شهدت به ل يحلفوا ه و والنصارى د ق ف ح فقضى حلفوا على عليه الوصيين بما حلفوا عليه وكان ذلك في خ ل ا ف ة عمر و ت أ و ل ابن مسعود ا ل آ ي ة على ذلك ف ك أ ن ه قابل بين يمين ا ل أ و ص ي ا ء والشهود الكفار ف أ س ق ط ه م ا وبقي مع ا ل و ر ث ة ش ه ا د ة الكفار ف ح ل ف و ا معها واستحقوا ل أ ن جانبهم ترجح ب ش ه ا د ة الكفار لهم فجعل اليمين مع أ ق و ى المتدائين بها وقضى واختلف الفقهاء هل يستحلف في جميع حقوق الادميين كقول الشافعي و ر و ا ي ة عن أ ح م د أ و لا يستحلف إ ل ا فيما يقضى فيه بالنكول ك ر و ا ي ة عن أ ح م د أ و لا يستحلف إ ل الا فيما يصح ب ذ ه ك م هو المشهور عن أحمد أو لا ل أحمد عن ح ي س ت في إلا ف كل د ع و ة لا تحتاج إ ل ى شاهدين كما حكي عن مالك عن و أ م ا حقوق الله عز وجل فمن العلماء من قال لا يستحلف فيها بحال وهو قول أ ص ح اصحابنا ب ن ن ا وغيرهم و عليه أ م د في ل ز ك ا ة و ه قال طاووس والثوري ا ل و س ح بن ص ل ح وغيرهم وقال أبو حنيف ومالك والليث والشافعي وكذا إذا اتهم فإنه يستحلف وكذا حكي عن الشافعي يستحلف حنيف حكي فإنه عن فيمن تزوج من لا تحل له ثم ادعى الجهل أ ن ه يحلف على دعواه وكذا قال إ س ح ا ق في طلاق السكران يحلف أ ن ه ما كان يعقل وفي طلاق الناس يحلف على نسيانه يحلف أ ن ه ما أ ر ا د به ا ل ث ل ا ث ة وترد إ ل ي ه وخرج الطبراني من ر و ا ي ة أ ب ي ه ر و ر العبدي عن أ ب ي سعيد الخدري قال كان أ ن ا س من ا ل أ ع ر ا ب ي أ ت و ن بلحم فكان في أ ن ف س ن ا منه شيء فذكرنا ا الله صلى الله عليه وسلم فقال اجهدوا أيمانهم ذلك ذ لرسول صلى عليه وسلم و إنهم ه ب ح ثم اسم الله وكلوا و أ ب و هارون ضعيف جدا و أ م ا المؤتمن في حقوق ا ل آ د م ي ي ن حيث قبل قوله فهل عليه يمين أم ل ام فيه ثلاثة أقوال ل ل ل ع ا أحدها ء لا يمين عليه لأنه صدقه بإتمانه ولا يمين مع التصديق وبالقياس بإتمانه مع الحاكم لأنه على ولا صدقه وهذا قول الحارث العكلي والثاني عليه اليمين ل أ ن ه منكر فيدخل في عموم قوله واليمين على من أ ن ك ر وهو قول شريح و أ ب ي ح ن ي ف ة والشافعي ومالك في روايه ة وأكثر أصحابنا والثالث أصحابنا لا يمين ل ي ع إلا أن يتهم وهو نص أ ح م د وقول مالك في ر و ا ي ة لما تقدم من ائتمانه و أ م ا إ ذ ا قامت ق ر ي ن ة تنافي حال الائتمان فقد اختل معنى الائتمان وقوله ا ل ب ي ن ة على المدعي واليمين على من أ ن ك ر إ ن م ا أ ر ي د به إ ذ ا ادعى على رجل ما يدعيه لنفسه وينكر أ ن ه لما ادعاه عليه ولهذا قال في أ و ل الحديث لادعى و يعطى ل ن ا س ب و ه م ل د رجال دماء قوم و أ م و ا ل ه م ف أ م ا من ادعى ما ليس له مدعي لنفسه منكر لدعواه فهذا أ س ه ل من ا ل أ و ل ولا بد للمدعي هنا من بينة ولكن يكتفى من بما لا يكتفى بها في ا ل د ع و ة على المدعي لنفسه المنكر ويشهد لذلك مسائل منها ا ل ل ق ط ة إ ذ ا جاء من وصفها فإنها تدفع إليه بغير بينة بالاتفاق الدفع إليه إذا بينة لكن منهم من يقول يجوز الدفع إذا غلب على الظن صدقه على يقول غلب ولا بغير يجوز يجب كقول الشافعي و أ ب ي ح ن ي ف ة ومنهم من يقول يجب دفعها بذكر الوصف المطابق كقول مالك و أ ح م د ومنها الغنيمة إذا جاء من يدعي منها شيئا وأنه كان له واستولى عليه الكفار وأقام ما اكتفي له عليه على ذلك له وسئل ذلك من وأنه يبين أنه له اكتفي به وسئل عن يدعي أحمد به وقيل له فيريد على ذلك بينه قال لا بد من بيان يدل على أ ن ه له و إ ن علم ذلك دفعه إ ل ي ه ا ل أ م ي ر وروى الخلال ب إ س ن ا د ه عن الركين بن الربيع عن أبيه ق ابيه ل لأخي جشر فرس ع ن التمر ر ف في ف مربط سعد قال فرسي فقال سعد أ ل ك بينه قال لا ولكن أ د ع و ه فيحمحم فدعاه فحمحم ف أ ع ط ا ه إ ي ا ه ويحتمل ه ذ ا أ ن ه كان لحق بالعدو ثم ظهر عليه المسلمون ويحتمل أ ن ه عرف أنه ض انه ل فوضع ب ي الدواب ا ا ل ض ي ك ومنها ن كاللقطة و الغصوب إ ذ ا علم ظلم ا ل و ل ا ء وطلب ردها من بيت المال قال أ ب و الزناد كان ا بن عمر عبد ع ل ز يرد ز ي المظالم إ ل ى أ ه ل ه ا بغير ا ل ب ي ن ة القاطعه ة مظلمة كان يكتفي باليسير إذا عرف وجه مظلمة الرجل ردها ي عرف ل ع وجه ولم يكلفه تحقيق البينه لما يعرف من غشم ا ل و ل ا ة قبله على الناس ولقد أ ن ف د بيت مال العراق في رد المظالم حتى حمل إ ل ي ه ا من الشام وذكر أصحابنا أن الأموال المغصوبة مع قطاع الطريق واللصوص يكتفى من مدعيها بالصفة ذكره يكتفى كاللقطة الطريق أصحابنا أن بالصفة قطاع مدعيها القاضي في خلافه من مع في و أ ن ه ظاهر كلامك